إِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِنَّهُ مَن شَاكِرٌ وَإِنَّهُ كَفُورٌ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا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 وَجَزَهُم بِمَا صَبَروا جََّةَ وَحَرير مُتكِينَ فِيهَا على الأرائِك لَا يَرَونَ فيِيهَا شَممسَو وَلَا زَمهَرير وَدََةً عَلَيهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَ قُطُوفُهَا تَذْللَ.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 عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَبِيلًا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا أَمْ مَنثُورًا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 إِنَّ هذا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحُوا لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ هَأُولَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ